طيلى لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها تعور قوم دار الفاتقين فاصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيٍّ عِجْلًا ٰدَّثَ دَلَّهُ قَوْمُهُ خَوًَا أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ